السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وغارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مازلنا في مئتين سؤال وجواب في العقيدة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى قال في السؤال السابع بعد الثمانون قال ما دليل الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل الله عز وجل خلق الناس وأرسل إليهم الرسل وهذا لا يؤمن به اصحاب الالحاد الربوبي الذين لا يؤمنون بدين اصلا كمثل كثير ايضا من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالرسل أيضا لكن الله عز وجل قال الا يكون للناس على الله حجه بعد بعد الرسل قال ما دليل الايمان بالرسل قال ادلته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 لذلك من الإيمان بالرسل أن نؤمن بهم جملة وتفصيلا، فطوائف من الناس يقولون نؤمن بالمسيح بن مريم بأنه رسول ولكن لا نؤمن بخاتمهم محمد تسمع اليوم في كثير من القنوات الله بعض الناس يقول في ناس مش عايزه تؤمن بمحمد اللي بيقول هذا الكلام رجل موسيق يعني يقولون بأنه موسيق في ناس لا تريد أن تؤمن بأن محمد رسول خلاص هو هو حر هو هو حر المهم أنه إيه؟ أن قلبه مسلم لله فهذا يسمع يسمى مسلما يسمى مسلما كيف يكون مسلما وهو لا يؤمن بالذي أمر رب العالمين به حينما تقول أنت ورضيت رضيت بالله رب وبالإسلام دينا واضح وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الإيمان بالرسل جميعا وأن يكفر بالنبي عليه السلام هذا يعد قال أولئك هم الكافرون حقا لو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن مثلا بالمسيح المريم أنه رسول من عند الله أولئك هم الكافرون حقا إذن الإيمان بالرسل أننا نؤمن بجميع الرسل واضح اثنين نؤمن بهم جملة و جملة وتفصيلا ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ورسله ما معنى الإيمان بالرسل قال هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم طبعا التصديق الجازم لابد وأن يقرن بالاتباع. ليس التصديق المجرد هو الإيمان بالرسل وإلا فاليهود يؤمنون بأن رس محمد رسول عند الله صحيح والنصارى كذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إذا هم يعرفون يصدقون لكن التصديق المجرد لا يلزم منه إيمان حتى يتبع بانقياد لذلك من هنا من يعرف بأن الإيمان هو التصديق فقط إذا سيجعل إبليس مؤمنا لأنه مصدق مصدق إبليس يصدق أن الله واحد ولا لا يصدق يعرف أن محمد عند الله ولا رسوله عند الله ولا لا يعرف صحيح فرعون يعرف عوتات الكفر يعرفون اليهود والنصارى يعرفون لكن هذا تصديق المجرد فالتصديق المجرد لا يلزم منه إيمان وإسلام فلا بد وحتى ينفع التصديق أن يكون مقروناً بنقياد أن يكون مقروناً ببنقياد لذلك ممكن بعض الناس يقول إيه ده فلان يؤمن دقي أقي بنفسه أنا أؤمن برسول الله ويكون من النصارى مثلاً فيقول ده خلاص بقى مسلم لا لا يستلزم من هذا أن يكون مسلماً بل لابد وأنه أن ينقاد ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة الرسول رسولا منهم كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ذلك بعض الناس خرج على قناة يقول هو الفرعن من بأل كانوا رحلوهم مش يعذروا بالجهل ده, ده ما بيقرأش القرآن أصلا ده لا يقرأ القرآن من الذي بعث إلى فرعون أصلا قال يدعوهم إلى عبادة الله وحده لذلك في سورة الأعراف أن أعبد الله ما لكم من إله غيره والكفر بما يعبد بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادقون مصدقون كما قال أبو ريرة حدثني الصادق قليلي وأقبلة من عبد الله بن سعود حدثني الصادق المصدوق وأن جميعهم صادقون مصدقون ثلاثة بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هدات مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا إذن هذا إيمان أن جميع الرسل بلغوا ما أمروا به بما أرسلوا من الرسالة بما أمروا من الرسالة لذلك إذا قيل مثلا ولكن من الناس من الأنبياء من جاء ولم يؤمن به أحد لا لا يستلزم أنه لم يؤمن بها أنه ما بلغ، بل إنك تؤمن أنه بلغ وبلغ البلاغ الكاف الشافي، ولكن الرسول لا يملك هداية توفيق وإنما إنما معه فقط هداية البيان أنه يبين للناس، لكن لا يملك لا يملك توفيقا. قال ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكلما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح من كلمته أي أن المسيح خلق ب بكن واضح أن المسيح خلق ب خلق بكن وكلمته القاه إلى مريم وروح من روح من ما معنى روح من الأرواح كلها مخلوقة من من ابتداء من الله عز وجل فمن هنا الابتدائية وروح من ولكن الإضافة هنا إضافة تشريف اضافته. إضافة التشريف بخلاف ما يقول النصارى وروح من أي أن هذا دليل على أن الأب والابن والروح القدس أن الروح القدس منمسك من الابن وأن الابن منمسك من الأب وأن الأب هو الأوحد وفيه الثالوث والثلاثة في واحد والواحد في ثلاثة وأن عيسى عبد الله ورسول وكلمته القاها إلى مريم وروح من وأن الله فضل بعضهم على بعض أي الرسل كما قالت على ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على على بعض ورفع بعضهم درجات ثم السؤال التاسع بعد الثمانين هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عن؟ قال اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة أي أن جميع الأنبياء والرسل اتفقت دعوتهم على دين واحد ألا وهو ألا وهو الإسلام ومن هما هنا تفهم غلط كلمة الأديان السماوية وإنما ما أنزل الله إلا دينا ورضيت لكم الإسلام الإسلام دينا من أولهم إلى آخرهم إنما بوعسوا بالإسلام ولكن الشرائع قد الشريع قد تختلف قال بأن يفرض يفرض الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه وأما الفروض والمتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على, على الآخرين قال لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتم بآية من ربكم ببينة من ربكم قال ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن. أحسن عمل والله عز وجل حكيم حينما يأمر هؤلاء بشرع ثم ينسخ هذا الشرع حينما يأتي هذا النبي الآخر فإن الله عز وجل حكيم رحيم فإن من رحمته أن هذا قد لا ينفع من قد لا ينفع هؤلاء القوم يعني تعرف مثلا في توبة قوم موسى فقتلوا أنفسكم فتوبوا لابريكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فالتوبة تقتضي كانت عندهم أن كل منهم يقتل بعضه، فاقتلوا أنفسكم هذا التفسير. التفسير الثاني أي إذا أردت أن تذهب من الزنون، فيقتل المرء إيه نفسه؟ التفسير الثاني أو يقتل بعضهم إيه؟ يقتل بعضهم بعض. فالله عز وجل رحيم سبحانه وتعالى. قال ما الدليل على اتفاقهم في أصل في أصل العبادة؟ قال نوعين مجمل ومفصل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنب الطغوت إذا هذه الآية بينت أن كل أمة بعث فيها من بعث فيها رسول وهذا الرسول يأمرهم بشيء وينفع عنهم شيء أن يعبدوا الله واجتنب واجتنب الطغوت كل معبود معبد معبود أو متبوع لغير الله ولغير النبي عليه الصلاة والسلام معبود مقابل غير الله متبوع مقابل غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكون متعديا للحدود ذلك ابن القيم قال كل ما جاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يسمى, يسمى طغوطا قال وقوله تعالى ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا انا فاعبدون قال واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون وقال تعالى ايضا ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم هذا ايضا دليل على أن الله عز وجل يبعث نبي رسول امراه نبي امراه مفهوم فهذا من يقول بأن مريم كانت رسول أم موسى كانت رسول فهذا يخطئ خطأ عظيما لأن الله عز وجل الله قال قال وما أرسلنا من قبلك إلا, إلا رجالا نوحي إليهم قال وأمن مفصل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غير وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره كلمة أخاهم هذه الكلمة بعض الناس قال أخاهم أي أن المؤمن يكون أخا للكافر والمشرك زي القرضاء وغير. بدليل إلى سمود أخاهم أخاهم صالحا فالجواب هنا من وجهين وإلى سمود أخاهم صالحا سمود كانوا مشركون صحيح صالحا نبيا إليهم فيقول أخاهم إذن ليس هناك نفر بين المسلم والمشرك فهذا أخ للمسلم والمسلم أخ للمشرك الجواب من وجهين الوجه الأول لو سلمنا أنه كان يقال ذلك ولكن نسخ هذا في شريعتنا وقال الله عز وجل إننا المؤمنون إخوة إذا لو سلمنا جدلا واضح والتسليم الجدلي لا يستلزم الإقرار لو سلمنا جدلا أنه كان يقال عن المسلم أخو أخو المشرك فإن هذا في شريعتنا انتفى قال إنما المؤمنون إخوة فحصر الأخوة في, في الإيمان صحيح قال الله عز وجل عن المشركون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ها؟ فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين فإن تابوا إذا علق هنا على شرط علق الأخوة على شرط ألا وهو فإن تابوا واحد اثنين أقاموا الصلاة ثلاثة أتىوا الزكاة فإخوانكم في الدين يبقى هذا إيه من باب التعليق على على شرط فإذا لم يوجد الشرط انتفى المشروط صحيح كده إذا انتفى الشرط انتفش المشروط ما هو الشرط أن يتوب يقيم الصلاة يؤتوا الزكاة فإن تحقق فيما هذه الشروط واضح فإخوانكم في الدين يبقى المشروطة هو واضح الكلام طب إذا لم يتحقق انتفت الأخوة هذا الجواب لو سلم الجواب الثاني أنه يقال ك كان يقال أن ثمودا كان صالحا من أقربائهم من عائلتهم ومن قبيلتهم واضح، فكان يسمى الملازم للشيء في القبيلة يسمى صاحبا يسمى أخاً، يسمى يسمى أخاً، فكان يقال مثلا عمه يقال يقول يقال له أخاً، خاله يقال له أخاً، فكان إذا قيل فلان أخ فلان يعني من من عائلته إذا من عيلة. ثم ندخل بقى في التفصيل طب أخوك بمعنى إيه؟ أي مرتبة؟ لا أخي هذا خالي أخي هذا عمي أخي هذا كذا جدي واضح الكلام هذا؟ هذا هو الجواب عن هذه عن هذه الشبهة قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره برضو إيه؟ أخاهم وإلى مدينة أخاهم شعيدا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله من إله غيره وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننا إنني براء مما تعبدون إلا الذي إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون هذه الآية فيها ولاء وبراء فيها إثبات للتوحيد ونفي للشر إنني براء أي أتبرأ منكم ومما تعبدون من دون الله لاحظ هنا الذي بعد قالة إلا الذي إلا الذي فطرني الذي فطره هنا أي الخالق إلا الذي فطرني إلَّا الذي خلقني طب فلماذا قال إلَّا الذي خلقني وأتى بتوحيد الروبوبية أي أنكم تؤمنون وتوحدونه في, في ها في الخالقية والربوبية والإحياء والرزق والإماتة فأنا أيضا أوحده في ذلك وأنا أيضا أعبده ولا أشرك أشرك معه إلهاً غير فكما أنكم توحدونه في الربوبية فلماذا تعبدون معه غيره إذا كان في رده أيضا إلزاما إيه إلزاماً لهم قال إلا الذي فطرني قال وإذ قال إبراهيم الأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار تلاحظ إن دعوة الرسل كلها في شيء واحد ألا وهو أن يعبد الناس لرب العالمين يريدون أن الناس تجرد العبادة لله وحده. لذلك الله عز, عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ومن اتبعني. إذا الاتباع الحق يكون في من يدعو على ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه بصيرة كل هذه سبيلي أدعو إلى إلى الله. لذلك. لا تحتقر نفسك وتقول أنا لم أتعلم بعد. أدعوا بما تعرفه. أدعوا بما تعلم. لا يشترط للداعي أن يكون عالما بكل شيء. وإنما يشترط للداعي ألا يتكلم إلا بما يعلم. ولو كنت تعرف معلومة واحدة بلغها للناس. نحن في زمان ينبغي لكل من كان عنده علم أن يبينه للناس مش شرط أن حضرتك تطلع منبر أو تقعد على محاضرة أو تكتب كتابة ممكن صاحبك اللي شغال معك في المحل في البيت ولدك ولدتك أخواتك أبنائك زوجتك أيما أحد أدعو أنت لا تعرف هذه الكلمة التي أنت ستقولها ما مداها لا تدري أنت لا تعرف ما مدى هذه الكلمة واضح؟ يعني أضرب لك مثالا وهو للتمثيل والتحريض لا شيء غير ذلك والله وحده أعلم بما في صدره كنت حينما أشرح عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني عقيدة في السلف الصالح كنت أشرحها في مكان ما بعيد جدا في منأة واضح؟ وكان الذي يحضره أفراد قليلون فممكن الشيطان يسول لك طيب يعني أنت هتقعد ساعتين وثلاثة واربعة عشان تعال ده هم أفراد معينين بعد أن انتهيت وقد شرحتها في 25 محاضرة والفضل لله وحده اتصل بي حوالي كده ساعة بالليل تليفون فأعمال يرن يرن السنة ونصف بالليل فالتليفون أرقامه غريبة تيجي زائد سبعة تسعة ناقص هذه غريبة تيجي فالمهم أيوة السلام عليكم عليك السلام أخوة الواحد بيتكلم عربي مش مكسر دمقطع يعني ايه يعني ها بتضلين يعني بالشوم كده يعني بحاول افهم منه اي حاجة عربي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بملخص الكلام حضرتك الشيخ أبو يحيى قلت نعم قال أنا فلان من روسيا فكنت أستأزن حضرتك إن أنا أفرض عقيدة السلف أصحاب الحديث وأعلمها لإخواني هنا في روسيا فهل تأزن في ذلك تأزن إيه تلا زنئي أنا طبعا يعني بكيت يعني الساعة نص بالليل طبعا هو عند بت بالليل دي الساعة عشر احداشر اتناشر يعني فقلت له في روسيا قال نعم فأنا بفرغها وراح ضيتك جزاك الله خيرا والله معلومات قيمة وأصول ووو وأنا أفرغها وراح ضيتك وبعلمها عندي في المسجد للإخوة والأخوات و وبكتبها جمعة بيها في ورق وبخطب خطب الجمعة بها وفي المحاضرة بطول استعين بالله قال لي طيب يعني امضي على هذا بطول استعين بالله خد الموقع وكلهم يرجع دعوة ما تقوليش يعني شوف انت ممكن وانت بتشرح الكتاب ده لا يتخيل ذهنك انه ايه يعني ممكن اللي يكونوا قاعدين اصلا ها ما اخذ منهم وما فكر احد منهم أنه هو يفرغ هذه العقيدة ويعلمها أحد في مكانه يعني ممكن ما يكونش في في ذهن أحد منهم هذا الأمر لكن أنت ما عليك إلا أن تأخذ به إيه الأسباب والأخ هذا إلى الآن أنا كنت شرحه كده السلاف صحابي الأحديث دي من حوالي كده أقول أربع سنين والأخ ده إلى الآن ووالله الذي لا إله غيره أنا عد إلى متين سؤال وجواب لإني انشغلت بكتب أخرى ونسيته هو الذي ذكرني والله الذي لا إله غير هو الذي ذكرني قال حضرتك أنت كتاب متين سؤال وجواب ما أكملته لعل المانع خير أنا والله بتابع ورا حضرتك وبكتب وراك وبعلم الناس فإنت حضرتك امتنعت عنه لي. شوف والله الذي لا إله غيره أخ من فرنسا كلمني قال لحضرتك أوقفت أصول الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا بن غلام الباكستاني ليه؟ أنا كنت امتبع مع حضرتك وبعلم الناس عندي أنا وقفت فيه عند باب الق... القياس كتاب رائع فوق الرائع مفهوم شوف مع إن ممكن ممن يسمعون ويكتبون لا يخطر ببالهم أصلا إن ممكن ياخد ويكتب ويروح مسجد ويعلم وو إلى آخره شوف والله الذي لا إله غيره الأخ من فرنسا يكلمني قل له حضرتك أو كفت اللا. أخي فرنسي يتكلم برضه عربي زي بها بالشوم كده قلت له إن شاء الله أعود إليه وقد أيضا نسيت أن أمضي فيه إن شغالي بكتب بكتب أخرى فشوف أنا أضرب لك مثلا لهذا ليس لإلا لي ألا, ألا يئسك الشيطان فيقول لك ما فيه ومش عرف إيه و... لا دعك من هذا أنت ما عليك إلا إلا الأسباب وقد ينفع الله عز وجل الله بك أقواما أنت لا تعرفهم وقد يكونوا في أرحم أمهاتهم شوف أحد تلاميذة شيخ الإسلام ابن ثيمين أرسل ابن رشـ هو ابن رشيق لعل أكسركم لا يعرفونه. ابن رشيق كان من تنميس ابن زيما، فأرسل إليه رجل رسالة بعد موت شيخ الإسلام زيما. قال ولعل الله يسخر لهذا الإمام. شوف ابن زيما كان بيكتب في السجن، واضح. يسخر لهذا الامام اناس لا يزالون في ارحام امهاتهم يجعل الله عز وجل به لسان صدق في العالمين اللي جمع مجموع الفتاوى ده كله لابن 200 واحد وابنه راجل وابنه لفه البلاد كله فيه هنا مش عارف ورقتين في اسكندرية كتاب في دمشق كراسه مش عارف هنا كراستين جمع المجموع الفداوي ده كله رجل وابنه بس مجموع الفتاوي لان مجموع الفداوي ده ما كانش بكتب عند الميتاميه في بيته لا دي رسائل بيكتبها مثلا مش عارف هو في دمشق هو في سوريا هو في السجن هو في مصر هو في الاسكندريه بيكتب رسائل فين هو ده وجع لسان صدق في الاخرين ف يعني نحسبه والله حسيبه ولا نذكي على الله احد ان هذا الرجل كان مخلصاً كان صادقاً لذلك شوف الرجل بيقوله بيقول ولعل الله ان يسخر لعلمه اقوام هم في ارحم اماته دي تعلمك ايه ان انت لا تيأس ابداً ما تيأس ابداً في محاضرة تكلم في بيتك تكلم في مسجد عندك تكلم في المنبر تكلم انت في زمان كل من كان عنده علم ينبغي ان يبثه في الناس لأن الناس بص فيهم الشرور وبص فيهم البدع وبص فيهم الشركيات والكفريات و وكل هذه الأمور تبث في الناس أنت ممكن كلمة منك يسمعها رجل يؤمن على إسره أقوام أنت لا تدري ما تعرفش أنت ما تعرفش وإنما عليك أن تأخذ به تأخذ بالأسباب فقط واضح فإفهمز جيدا قال ما دليل اختلاف شرائعهم في ثروعها من الحلال والحرام قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات قال ابن عباس شرعة منهاجا سبيلا وسنة ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتاد والضحاك والسدي وبإصحك السبيعي وفي صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة للعِلات دين واحد أي شرائع تختلف لكن الدين الدين واحد بخلاف من يريد أن يرسي في هذه في هذا الزمان بأن كل دين على وجه الأرض هذه هذا لا بأس به طب ما ملا يخش النار طيب من عايزه يعني إذا كان كلهم حلوين وكلنا كويس. فالنار دي المين نسأل الله السلب هل قص الله جميع الرسل في القرآن الجواب قال قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعزة وعبرة ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما وإجمالا فيما أجمل لذلك ابن القيم يقول القرآن كله في التوحيد إما مبينا التوحيد وأحكام التوحيد وإما مبينا أهل التوحيد وعاقبة أهل التوحيد وعاقبة خصوم التوحيد قال كم سمي منهم في القرآن واضح. وذكر أسماء الأنبياء والرسل الذين في القرآن قال من هم أولو العزم قال هم خمسة هناك قولان لأهل العلم منهم من قال أولو العزم هم الخمسة كما قال الله عز وجل إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الإمام الطبر يقول الرسل جميعا أولو العزم مفهوم؟ ولكن خص هؤلاء الكرام الفضلاء الخمسة لأنهم أفضل أفضل الرسل لذلك قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من من الرسل المن هنا ليست من الطبعيد وإنما من لبيان الجنس فالرسل كلهم أصحاب عزم واضح وأصحاب صبر ولكن هؤلاء هؤلاء أفضلهم كيف هؤلاء أفضلهم يجاب لأن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على, على بعض. قال من أول الرسل في, في القرآن قال الله عز وجل إنا وحينا لك ما وحين إلى نوح والنبيين من من بعده واضح نقف عند السؤال الخامس بعد التسعون وغدا ان شاء الله خطب الجمعة أخوك يبلكم من المكان إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله.